أَلِفْ لَا أَمْرَى كتاب نحكمت عياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مسمى وَيوتِكَُّ الذي فَضُليا فَضُلَ وَإتَوَّ فَإِن يَ أَخَافُ عَلَكُم عَذاابَ يَومِ كَبير إى اللهَّ مَبْضحُكُم وَهُو عَ كلُّ شَيئ قَدير أَل إِهُم يَسْنونَ صُدُورَهُمْ ل يَستَخ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 قُل فيِي كِتابَابِ مُبِين وَهُوَ الذي قَلَقَ السَّمواتِ وَلَغظَّ فِي سَِّةِ أياب وَكَانَ عْشهُ على المَ إِ يَبِلُ وَكُم أَّكُم أَحْسًَا عمللَ وَلَ يِ قُلتَ إِكَُّ بعوتُونَ بِن بعدعمَوْتِ ل لا يقولن ان الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين ولا انا قرنا عنهم العذاب الى امه معدوده لا يقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِن ذَقَقْنَا لَإِنْسَانًا مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِن ذَقَقْنَا نِعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي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 أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز له جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فاتوا بعشر ثور مثله مفتريات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 أل تَكُ فيِي مِيَةٍ مِنْهُ إهُ الحَبُّ مِر الرَبِّكَ وَلَِّ كثَرَ النَّاسِ لَا يُومِن وَ وَمَ نَظْلَم مَِّ نِفتَرَ عَ اللهَّهِ كَذِبَ أُلئِكَ يُعْرَبُونَ على, على رَبِّهِم وَيَقولُولوا لَشحَادُهَا قُل إَِّذينَ كَذَبُوا علىى رَبِّهِم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 ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واثبتوا الى ربهم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واثبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون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 وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا بَادِي الرَّاءِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ ظَنُّكُمْ كَذِبٌ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَأَمْنيتَ عَلَيْكُمْ أَنُلزِمُكُمُهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ بَالًا إِنْ أُجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَتَجَاهَلُونَ وَيَا قَوْمِ مَن مِنَ اللَّهِ إِن افلا تذكرون ولا اقول لكم عي عندي خزائي الله ولا اعلم الغيب ولا اقول اني ملك ولا اقول للذين تزدرى اعينكم لن يوتي يوم الله خيرا الله اعلم بما في انفسهم إني ي إذ ل مِنَ اللَّانمِين قالوا يَنُوحُ قدَِ جَادَتَنَ فَأَكثَرُ تَجدَا لنَا فَتِن بِمَا تَعيدونَا فَتِنا بِمَا تَعيد لَا كُتَ مِنَ الصَّادِقِيم قال إنما ياتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن ردت أن إِن لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم قُولِي لِنِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيءٌ مِمَّا تَجْرِمُونَ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ خَلَا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا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 قال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابن او وكان في معجل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين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 وغيظ الماء وَقُضِيَ الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وإلا تغفر لي وترحمي أكم من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب ناليم تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهُ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ وَإِلَى عَادٍ نُخَاوِهُ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ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 وأتبعوا في هذه الدنيا لعنته ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعادي قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره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 أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير <تصفيق> ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب قريب فعقروها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 قال سلام فما لبيت أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخفلنا أرسلنا إلى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشّرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتاه آل ودي وانا عجوز وهذا بعلي شيخ ان هذا لا شيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله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 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا دوطا سيئ بهم وضاق بهم ضرعا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 الَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سجيل مَوْضُودٌ مَسَوْمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنْ الظَّالِمِينَ لَبِيبًا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَعْثَوْا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ إني أراكم بخير وإني أخاق عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط وَلَا تبخسوا الناس أشياء ولا تعتوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم في يوم قالوا يا شعيب أصلواتك تامر كأن نترك ما يعبد آباؤنا أو نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد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 إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب لاخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نوخره إلا لأجل معدود يوم ياتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد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 فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا مما ننجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون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 وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فوادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون أعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون